يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وذئس الورد المورود وأتبعوا One eye. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ وَمَا يَعْقِلُ إِلَّا أَن يَأْجَلَ مَا عَدُّون يَوْمَ يَأْتِي لَا ورقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد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 his um... i fo